وما يتذكر الا قلوب الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القران للامام القرطبي يتوسف معكم محمد ولاء الدين سمير البنا، جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجر الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثالثة من مسائل الآية الواحدة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة، حيث كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام. إن للعلماء في هذه الآية قولين أحدهما أنها منسوخه والثاني أنها محكمة وأورد ما قاله كل فريق ثم عرض قول مجاهد الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل الله الله الله فتح الله عليك يا بني ألا أنا نستطيع أن نستأنف لقاءنا مع امامنا القرطبي؟ فهيا الى كتابنا الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله والان يا اخواني ننتقل الى المساله الرابعه قال بعض العلماء في هذه الايه الكريمه دليل على ان الباغي على الامام بخلاف الكافر فالكافر يقتل اذا قاتل بكل حال والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح المسألة الخامسة قوله تعالى فإن انتهوا أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدم ويرحم كل منهم بالعفو عما اشترم نظيره قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف صدق الله العظيم والآن ننتقل إلى الايه التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم وفيه مسألتان الأولى قوله تعالى وقاتلوهم أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من رآها ناسخة ومن رآها غير ناسخة قال المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار دليل ذلك قوله تعالى ويكون الدين لله، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأن الله تعالى قال: حتى لا تكون فتنة أي كفر. فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر قال ابن عباس وقتاده والربيع والسدي وغيرهم الفتنه هناك الشرك وما تابعه من اذى المؤمنين وأصل الفتنه الاختبار والامتحان مأخوز من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لمعرفة رضيئها من جيدها المسألة الثانية قوله تعالى فإن انتهوا أي عن الكفر إما بالإسلام أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب وإلا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم وسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان إذ أن الظلم يتضمن العدوان فسمي جزاء العدوان عدوانا فقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها صدق الله العظيم والظالمون هم على أحد التأويلين من بدأ بقتال وعلى التأويل الآخر من بقي على كفر وفتنه والآن ننتقل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين صدق الله العظيم وفيه عشر مسائل الأولى قوله تعالى الشهر الحرام قد تقدم اشتقاق الشهر وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية وذلك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القائدة سنة ست من الهجرة فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرف ووعده الله سبحانه وتعالى أنه سيدخله فدخله سنة سبع. وقضى نسكة فنزلت هذه الآية وروي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام قال نعم فأرادوا قتاله. فنزلت الآية والمعنى إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم فأباح الله بالآية مدافعتهم والقول الأول أشهر وعليه الأكثر المسألة الثانية قوله تعالى والحرمات قصاص الحرمات جمع حرمة كالظلمات جمع ظلمة والحجرات جمع حجرة وإنما جمعت الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام والحرمة ما منعت من انتهاكه والقصاص المساواة اي اختصصت لكم منهم اذ صدوكم سنة ست فقضيتم العمرة سنة سبعه فقوله تعالى والحرمات قصاص على هذا متصل بما قبله ومتعلق به وقيل هو مقطوع منهم وهو ابتداء امر كان في اول الاسلام إن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك ثم نسخ ذلك بالقتال وقال الطائفة ما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شجد قاله الشافعي وغيره وهي رواية في مذهب مالك وقالت طائفة من أصحاب مالك ليس ذلك له وأمور القصاص وقف على الحكام والأموال يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم أدل الامانه إلى من اتمنتك ولا تخل من خانك اخرجه الدار قطني وغيره فمن اتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصد إلى حقه مما اتمنه عليه وهو المشهور من المذهب وبهذا قال أبو حنيفة تمسكا بهذا الحديث وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم والصحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقه وهو مذهب الشافعي وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي وأن ذلك ليس خيانه وإنما هو وصول إلى الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق من الظالم نصر له وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فاباح لها الاخذ والا تاخذ الا القدر الذي يجب لها وهذا كله ثابت في الصحيح وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قاطع في موضع الخلاف المسألة الثالثة واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله فقيل له لا تأخذ إلا بحكم الحاكم وللشافعي قولان أصحهما الأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس ومنهم من قال يتحرى قيمة ما له عليه ويأخذ مقدار ذلك وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل والله أعلم المسألة الرابعة وإذا فرعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك فقال الشافعي لا بل يأخذ ما له عليه وقال مالك يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس وهو القياس والله أعلم المسألة الخامسة قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عموم متفق عليه إما بالمباشرة إن أمكن وإما بالحكام واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا؟ فمن قال ليس في القرآن مجاز قال المقابلة عدوان وهو عدوان مباح كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح لأن قول القائل فقالت له العينان سمعا وطاعة ومعلوم يا إخواني أن هذه الأشياء كلها لا تنطق لقد عرفت الآن يا عم كيف يأخذ المرء حقه من المال إذا أخذه منه آخر ولكن ماذا لو أن الأمر في غير المال في الطعام أو الشراب مثلا إذا كان الأمر في غير المال كالطعام والشراب يا ولدي فقد اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئا من المطعوم أو المشروب أو الموزون فإنه يضمن مثله قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانع طعام مثل صفيه؟ صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني افكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت فقال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام فهمت يا عم ولكن ما معنى كلمة افكل التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها أفكل معناها الرعدة أي أنها رضي الله تعالى عنها ارتعدت من شدة الغيرة لا حرمني الله منك يا عم أعرف أنني أطلت عليك اليوم ولهذا أستأذنك في أن أنصرف وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم